مالی افتعاسد خاطرک بابتهاجه لا يكشف حزنك لعين تحرار حنر رفیق لا تكدر مزاجه واطلب من اللي ما تخلص عطایه بنلف عاسد خاطرك فوق لا يمكن شوف حزنك العين انت حره وحنا الرفيق ولا تكثر مزاجا اطلب من اللي ما تخلص خطاياه بنلف عاسد خاطرك بابتهاجه حزنك لعين انت حرام وحن الرفيق لا تكدر مساجة وطلب من اللي ما تخلص عطايا ظلفت <متصفيق> عاسا فاطرت بالتهاجة لا يكشف حزنك لعين انت حرام وحن الرفيق ولا تكدر من اللي ما تخلص عطايا الهام لا من زاد حان فراجة والعادي يسعى لكن الأمر لله أصبر على حر الزمان نعجاجة بكرة. حق كل حلم تمنى غلقت عاسد خاطرك بابتهاجة تغبط باقتهاجه لا يكشف خزنك لعيب اتحراش لما الرفيق ولا تكدر مزاجك واطلب من اللي ما تخلص عقايا الراجل لو يواجه اللي يواجه ما يحزن اصحابو حادة وكثرة تشك في المجال السماجة لا ضاع عز النفس وشلون تلقاها بلقت عازت خاطرك بالتهاجة لا ينكشح حزنك لعين الدحرجة حتى في جولاتك ترمي ساجة لافت مادا ملك رب ارفع ايديك وناجا يغنيك عن منتها للمال والجاه الانسان يغضب لا طلبناه حاجة لكن ربي يغضب ان ما طلبناه غلفت عاسد خاطرك بابتهاجة